ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رَحْمَةَ الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحبا فقالا سقنا جل بلدي ميتا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.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 قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميت موغا انتواباكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين